ولدنا رذكر الحمان واحد امين في هذه الليلة حالة في الى حالة الحديد في مثل هذا اليوم او اولكنيسة على اسمها في مدينة فليبين و في مثل هذا اليوم حسب النبدة يجل وزعت على حضراتكم تذكر فيها الكنيسة كيف كان سفر العجرة خدمت بهدوء وببساطة وبقوة معروف عن العذراء ان هي مكوضعة وبسيطة ومصيعة لكن معجزة النهاردة يظهر فيها القوة والعظمة فكان كيسر الرسول في احد البلاد يكرد والسجن في فجل وتدرى السيد المسيح في لفتاعة أم نور ستة العدرة فهي طلبت من ابنها انه يرسل مجدة سريعة لمسيح من القديس مكيح الرسول وفعلا كما يسجل لنا القديس كرالوس عمود الدين في الميمر التي كتبوا عنها ان في سحابة حملتها ورسلت المدينة وهناك قبلت امرأة عجوز همس المسيح كانت متعلمة وتقالتها عن سر الامها فقالت لها انه مكيات السجر فتشفعت بابنها فصلت الى ابنها الحديد وتفضحت اباب السجر وتحول الحديد الى سائل وبعدين لما الفراس لو المسكولين قال فشال الشيوف بتاعتهم عشان يضربهم فتحولت برضو طريق الحديد و بأسله حضرة على و انهو يعد الغرض بتاعه لغيت لما الوالي طلبه من فت العدرة انه هي ترجع كل حاجة لاصلها مرة اخرى و انا عاوز اقوله ان المعجزة قوية و كبيرة ان العدرة تقدر تفك الحديد فالأصبح اللي اعتقاد عند اللقبات من ان يسموا العيد ذا حالة الحديد العذرة تقف معاهم كشفيعة أمينة في كل اجيقاتهم وتجاربهم وتفق الحديد ومن المعجزات اللي فيها اللي ذكرت عن العذرة حالة الحديد ان فيه كان في تنيفة ابتريل اللي هي في كان احد الخلفاء العبدالسيين ارسل امر بهذه جنيه السنائي وكان من الكنيسة العدرة في اكريب اللي هم بالوقت الدوار وبيعملوا حفر عشان يدروها اغلق الباب على نفسه ولبت المطلوب وتزل امام العدرة وكان قاضل ايام بسيطة يومين ثلاثة خراحت العدرة وعيقضت الوالي وقالت له بسرعة تروح تصدر امن بعدم هدم السنة يتقال مش ممكن انه كتب بين بغداد وبين الخاهرة في الوقت ده طبعا كتبه وقت كبير فقالت له ما ليش دعوة ازعجته فكتب الرسالة واخدتها الحمامة وطرت بيها ووطلت بيها الى الخاهرة ومدينة الاسريب ورنبان انقذ انقذ الكنيسه من العمل واحد ده فبالتاكيد يا اخو في حاجات كثيرة جدا حوالينا العذره بتحلها ربنا بتحل الحديد بصلواتها وشفاعتها امام ابنائها انا فاكر القصه دي اللي حكيناها مره يا فاكر عن ابونا خليل ابراهيم من قناه انه كان بيستغل في الاسم في المركز يعني وكان ايامي التموين والحاجات دي ايام الحرب في اوائي الاربعينات وكان من عدده ان هو اسم في كل حراساته وكان محدر العجرة شفية عدده وبعدين يظهر الراجل المأمور بتاع الاسم ده بجعل شوية من حكاية ان هو كل شوية اسم الصديب على سجره فطلب منه انه ما مكررشه وعمله دي مرة تانية احسن قال له حاضر وليسي مرة وعمل لعمل دي فحضر له طهمة وكان عياميها احكام عسكرية وعمل حرب الامور الغفظة بالتنمين وبعدين عمله مع التحقيق منتظر بقى ثاني يوم متى بسريق التحقيق دا يخضره وبعدين روح جيته وصلى وكفى عبدالعز رولان بسلام. لي لست العذراء حوامت مرات الراجل ده وقالت لها انت عندي كامعي العائلين ولاتك الاثنين قصاد الراجل ده لو جزء قرب منه قلت لها شي ايه فتكتت مرة صخت جوتها قلت له ايش كيش الراجل ده قلت له متخيل قل لها سيبت منه كذا فتكت تكررت مرة ثانية ثالث مرة اتعادتها جدا صدي ام اونت تصرق على ولادها فقالت لي جدت هاتو دلوقتي قداني متفرخ بقيت لما جابه طبعاً لاتفرخ جابه في الخجر كده فقال بخير نعارض ليه عميل قاله البي المعمور عاوزة تسبيته بسرعة دلوقتي فرحت بسرعة ورحت ناكد لفت صالون أتجلوله أهوان حاجة غير عادية وبعدين حكك له الحكاية خلت جيبه الصورة في الفتة العام برأي لأي صورتها جيدة قالت له ده جيد هو اتخذ في المشكرة لأن العذرة انتحال للحديد المهم ان كنيستنا العجيبة دي لها قوة خفية مسنودة زي واحد له ظهر كبير مسنود عند رايش كبير فتحنا مسنودين عند ربنا لأن احنا لنا شفيعة امينة لجنة بشريتنا لست العذرة وتبقي الحديث. فاللي يطلب بإيمان فهي الشفيع الأمينة وانا بتعود أطول في الحديث عن شفاعة الفت العذرة لأن كلكم أدرة بشفاعتها وكلكم بتحبوها ولكن ما يلفت نظري في هذه المنافلة ان انا تعودت دايما ان انا بيشوف العذرة النصيصة الهدية الصمتة البسيطة كانت بسيطة في الهيكل اتخيلها كده ياخذ الخدمات النخبيه ولا حد غيره يتعرض ليها للخدمات الحقيره والبسيطة وكانوا فيها عالقوا من الهيكل بدا لها رجل عجوز هيك في الدار وقال له ببساطه وحملت بنت بتاعها اظهر فيها يوسف وقعدت تخليتها سرا وهي صامته هي دي العاده اللي احنا تعودناه وزهدت الى بيت الى ثباته وعملت خادمة بيتها لديت لما جات الى ثباته ولده افترت في البيت وقربت بالمسيح بات الارض نصر في بساطة ووقفت ادامة معاني في الشيخ تأدن جبيحة عن تطهيرها وهي تعلم جيدا اما الوقت الخدس حل عليها الطاهرة ولكنها وقفت في صحوف بطية البشر لشري كرينا وقدمت عن تطهيرها أبصد اللي هي. انا عصر أنا أصر خي الحنام هاي كل أمرنا نشوف العذر البسيطة اللي تعمل المعجزات البسيطة لكن اللي تحل الحبيب ده موضوع عليه في امتلاهنا أو حيلفت نظرنا ل نقطة مهمة جدا إن مشحيتنا فيها فيها مظهر في بساطة وفي شكل وضع لكن في طبيعة وفي قوة فيها وإن قوة المسيحية قوة مخفية في الداخل نجينا أن مارسة يكتش فينا السر ده لما مريم دت عند قدمي رب يسمعه جلست وبعدين مارسة ألت أنا تبالي من وقت تيجي سعادي فأل لها يسوع مارسة مارسة أنت تهتمين لأمور كثيرة الحاجة إلى واحد مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن يمتع منه كان نحن محتاجين يا حبائي ان نصل الى هذا السر دي سر الجهات العبرة دي اتكافته في تسبحاتها الخالدة والتسبحة تحت العبرة دي كان متسبحها باللسانة روح الخدس لان ابنها كانت بطنها فقال التبتهج بروحي بالله مخلصي لان انا نظر الى اتباعه عامته ومقدمته الغلبانه اتباعه عامته ان القدير صنع بي عجائب و اسمه قدوس وبعدين قالت كده بعدك تطلع اللي في قلبها قالت اندل الاعجاء عن كراسي و رفع المتضعين الان اغني اتبع الجياع خيرات وصرف صرف الاغنياء خريفين و هكذا كشفت لينا السبت العدرة هم نقصة مهمة جدا في مسيحيتنا ان بساطتها وضعف طبيعتها يخفي في داخلها قوة جبارة جدا وده موضوع المسيحية بتاعتنا لان ربنا يسوع عندما ولد ما اخدت رطوش من العالم عشان يبان منظره كبير وانا مان منظره عظيم لكن لما ولد رب ناس وولد في الزوال بحر فليم يروح لمجوة البحر الضعيف ده احنا وحنا درسنا في يوم الجامعة الكبيرة نحن مونجنيس وقول كده خدوس الله الذي أسهر بالضعف أعظم من أهو بالقوة فالناس بس بص للصليب انه مكان لليه بالضعف يعني الصليب ده أقصى درجات القوة الصليب غلب العالم فكوا انا قد غلبت العالم رئيس هذا العالم هاته ولكن ليس لا وفيه فيه الصليب بات الشيطان وصحقه ما كانت في قوة تقدر تجربه قد الصليب بالموت بات الموت بالصليب استطاع المسيح يورينا بعقص درجات القوة ان هو يتصلي لاجل لي ويقول يا بتاع اخسر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يتعلون فالصليب شكله من خارج ضعف ومن الداخل القوم حكذا كده أقوله الرسول رسول في كراثه وهو يتكلم في رسالة الكراثه بيقول لهم ان انا بأكرس بالصليب لليهود عصرة وللونانيين جهلة ولنا نحن المخلصين قوة الله فالصليب عصرة لديت مهاردة للونانيين يعني الونانيين يعني الناس المتعلمين مش بتقول فلسفه لا معقول الهي يتطلب بقى وسط الطق دي فصاي الصليب ده هيجنن قدامهم 10 يعني الصليب اليوناني جاله ان مين اللي دارس فلسفه ولا اللي دارس حجمه تقول له بتقول لله يتطلب احنا ممكن نتفق مع العالم في كل شيء ولما نيجي الناحيه الصليب يقولك معقول يا راجل كده الهي برضه مش عارف عن نفسه ولا ربنا معانا على وشك ده يدافع عن نفسه هو لليهود عصرًا لأن اليهود دايما عزين قوة وعزين ملكوت وعزين دولة وعزين تعالى وهو نتيح جاه المنكة ليست من هذا الهي في العالم مطلع على الصليب الصليب دايما عصرًا لليهود فما أبلوه دايما مين أبلوه ولا اليهود أبلوه ولكن لنا نحن المطلقين قوة ايه قوة الله صليب قوة داخلين وقلت نقطة متفيفة جدا ومهامنا لقى ربنا يسوع المسيح تخسى مجده كله جوه صليبه جوه صليبه إذا عارف زي ما تكون حاجتين تلاجأ في بعض وما عن بعض قبلًا عشان لو واحد حاول يسرق مجد ربنا من غير ما يخوت على الصليب يتكشف على صوت عمال مجد ربنا يتمتع بيه وخلوة ربنا وخوة ربنا وخلاص ربنا يتنقع بيه اللي داهم مرض الصليب بهذا دلجة، ورني أي يديش أو أي واحد ميت هو ربنا، هقدر ياخد المجد من لجنة الصليب. عشان كده ربنا ما بدش يذبح عليه هذا في الحساب دي، لأنه لجأ الاثنين في بعض شكل دقيق جدا لدرجة أننا أصبح مجدنا وفخانا وعزنا في المسيح مرتبط بعطفنا الظاهري ومرتبط. ده طالبنا اللي احنا تايلينه ولم نقال المسيح قال من اراد ان يكون ليك الميزان يمكر نفسه واحنا الطبيبه ايه ويبعني لما كده اقول كل مجد ابنة الملك منين؟ من, من داخل مش من بره في احنا موضوعنا الضعف والقوة العزرة انت عم باعتها بعيثة بسيطة ببنة صغيرة ولطيفة ومش بتاعت عمر والمعجزة بتاعت المعاردة معبرزة بتاعة تحل الحبيب بتاع بلس هي دي ما في حياتنا يا أحداها جدا بسيطة من يتبعك السلام عنها من العذرة صحبة الهمان الحول. عارفين ليه الملاك راح بسرها في السر طبع يبسرها في السر مالك أنا بسرها علمي يبسرها أزام أي حد ما حد في الدنيا كان يصدق لصدقيته العذرة ولو كان في إنسان موجود في الوجوز في العالم يشدق ان العذراء تحضر بدون راجل واللي تولد يكون هو الله فالربنا اعلن السر ده من الملايكهم للرعاة وقالوا المجد الله في العائل والأرض السلامة والناس المسرة وقالوا نبشركم بطرع عظيم وقالوا لهم الخبر لا محتمل ان فيه خبر خطير ومهم في دفلح لكن الخبر اللي خدته العذرة لا يحتمله الا انسان عنده قوة ايمان كريرة جدا جدا, جدا لكن أحن كده احنا بنحط ايمان العدرة فوق ايمان ابراهيم لان ايمان ابراهيم كان يؤمن ان الله قادر ان يقيم نفسي من سرة بعد ان صارت قدرتها ميتة على انجاب النفس، ولكن كان جوتها وبعدين اللي هيكلفوه انسان لكن بيئت ايمانها كان جبار جديد ممكن ده السر لم يمكن تأكيد ان هذا السر كان في الخشاة ومعرفوش حد الا لما هي حاكته للوحة الانجيلي وصدقني حتى لو قالت اليوسف النجار انه في ملك جالي وقال لي كذا كذا كذا قال لها تتحكي عليه اشني اعود الكلام دي خص عادي رغم ان اليوسف كان اضارا ان عذرة كانت جبارة فيني ملح ولو ما راحت لقال لو حكت لها لا يمكن قال لي صباط يصدق عارف مين اللي صدق اللي صدق شخص ضعيف جدا عزيزة ما تحييتنا هذا الموضوع وضخمته ما يقدرش واحد مننا ليه مخ كده قوي يفهم. ان مجانين في بطن عليه الصلاة ممكن يدرك هذا السر ودوريك ان سر ما اعظم واعلى من ان يدركه العقل البتري لكن يستطيع ان يصل الى قلب الانسان البصير جدا واللي هو وصل لدرجة الجنين ابتهج الجنين بالتهاج ارتكد الجنين بسهاد في بطنها فالعدرة في ايمانها ايمان عالي جدا وبعدين التسع تصر ويتعرف ان بعد كده هي معرضة للرجم وان يبطهان وعرضت لحجاتها سرم ولم تفتح سمعها ولم تحتاج ولم تتزمر يقل القوة هذه العظمة والتقوة مش كده يوجد القوة للعدرة تاخد حقها والتسع وتثبت وتحلف نيس يمين اللي دالها الملاك وقال لها وقلت روح تستشهد تقول مش كدئين روح اسأله علي ثباط او ده انا بقولها الدليل الوحيد اللي مام كنت استنجد به قدام نوسف بقول له روح اسأل علي ثباط ايه اللي حصل له ولا فتحت بقها لانه كانت تعلم من هي اقوى من ان هي الدافعة بكلام تتذكروا كلمات ربنا يسوع المسيح لا تهتموا من قبل لما تتكلمون به وده أكثر مجدامه لا بس يصلحون لأن الروح القدس يعطيكم ثمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموه في المسيحات آتنا في قوة مجلسة بغولات تأكل بعض يظهر بالبعض أعظم من هلاث في قوة سمع اليوم أقول للرسول في, في بعضه شرخ لربنا وقال لي اشتيني بقى فقدرعت الله ثلاث مرات أن يشيل عني فقال لي لا تكفنا ميتي لان قوتي ضعفت اظهر النهارده احنا قدام العذره الضامته القويه واللي بتحل حديد هو البسيطة اللي ما لهاش حاجه خالص اتذكرت قصه العذره داود داود الجبار ولد صغير كده ومعاه عصا غنمات صغيره كده بسيط وكل ما الانسان يبقى بسيط قام الانسان صوت ربنا تحل فيه قام اخذ واحدة واحده غنمه واحده وامانه مطلقه وهصد ودب ضرب اثنين واخد الغنمه من ضهوم لما وقف قدام الفلسطيني والراجل ده بيعيط فوق اله الاسرائيلي الحي واخد خمس بجرثه ما هو راح قال له بالدرجه ان الراجل استغرب قال انت مش كنت فاكر ان انا كان قام عليه بجرثه قال لو انا اخذ لسيور السماء تاكن من الوقت تاكن من اللحمة قالوا لا لها داود ما تطلحتي كده لبسة ببرة او بساعة لبس يا عيني فانا يتكعب اللوع على المسا عارفة مات او انا لا يصر الرب بسفاي الرجل انا لا ليه عضلات خرجلية ولا ليه جسمي في للترس والرمح والحاجات دية ولا بسيش لكن بقوة ربا ايه الجنود داود قوة قوي جيد دام قوة قدام اللي كان امامت بتاعته قدام امامته ومحافظة ربنا عفو بقصصه هو مامه ويقول لي شاول ليكن هذا في الفتين كواحد منهم مكان من ضبه فكنت انا موضت ضبه اوله حطو ده فريح داود داود الملك بقى احنا كدنا داود الايه البسيط والغلبان اللي واما رحت امويل عشان يرسوه ابو مرداش يجيبه قال له ما فاضلت عندي عاي عليه الايه معاوي ويقول حتى على ده يتكلم مع الحرب بقى اقولك سؤاله ما قالوا انت انا إن انت محب الكلام و هنا اتدخل في امورك انه وانه هو كلام قالوا <تصفيق> اولا بخل الغلمات بتحكي ايه جبك للامور الكبيرة قتب يا جماعة دي الامور الكبيرة دي كانت في قلب داود بقى انشوفوا فقوط الجبابرة الاقوية شوفوا داود الملك قدام راسق ريال حسي وقع على الارض لان داود كان شاعتها قوي ملك كل واحد بقدام الفقود الطاعة وكل واحد يقول له الكلام كله تملك ودايما الرؤوساء كده الناس اللي حواليهم يقول لهم دايما انت كل اعمالكم صلحة وعظيمة ويقع عداود الوقعة ويجيله برضه النبي والسان ويقول له اسم عداود فكر الغنم كنت امين عليه قد ايه كنت امين بسا قال له ليه انت مت امين عالغنمات بتاعتك دلوقتي ما امرت ايه زي الحسكة بغنم عن الغنمات بس ربنا ذات الغنم ده بقى انت يا داود ضربت القسر والضب حتى انت طلع النهاردة يا داود انت اللي تاكل الغنم راء الغنم ياكل الغنم ايه اللي حصلت تقوط الجذر درا لكن العذرة اللي يمنزل الله لطباعي همتي نجالك احباي نحن اقواء كده اقواء بقدر ما نكون بوططا و اقواء بقدر ما امام ما يكون كدير لأكفي سبيل النهاردة العالم كله بيتجه للمسهر اكتر ما بيتجه لليل للداخل المظهر الزائد الواجه مين يكون قوي الراجل اللي واخد مركز كبير في الدولة يلا قوي يقول لك انا كرم انا مركزي كده وشوف الراجل تقيمه من واجهته ومظهره وشوف البنش كده بنت ناس وزنيه وقويته ومقصوبه بزاي تجيبها يزاي من مظهرها لبسة فستان مطورة لطيف غادي قوي تقولون عليها ديه يعني حاجة قويس اوي لكن معاشه من جواه في دين من جواه في دين كل مجد ابن الملك منين؟ من داخل قوة غارة وعظمة وجنوني وقوة جبارة مثل انا اخوتي على المسيحة بتاعتنا دين في نقل جبل المقسم لما الرجل اليهودي رحض الوالي ومعزل دين الله الصاطين وقال له المسيحين دولة كلامهم مش مظبوط متناقض يجيلهم كله متناقضة شعلا هو كلام ده بصح اللي يشوفو منضرع اليوه كده هل بيقول لك اللي عنده امان حبة الخردد طب نقول في لانت امان كتير قال للجبل طب نجيبه اكبر كبير فيه نجيب البترك بتاعه هل قلنا جاء يا ده حيكون عنده اكتر مش حبة الخردد هل نعروف قالينه اللي انا الجبل فجبل الان دبرعام ابن زارع البترك لثين وستين قالوا اللي الجبل هنا مراو عندكم الاية دي مزبوط ولا مش مزبوط قالوا مزبوط جوح البترك يس قلت له لك الجابل بس ليس انتا لها تنقلهم لازم ناخد اضعف دن آدم في الدولة واقوى واحد اقوى واحد من دوه واضعف من ايه من بره قال لها مين قلت له راجل غلبان جدا يحتقر كل انسان ومن دوه قدام ربنا بيعتبره اقوى انسان يمتي في العطل بتاعه الله سلام ويني ده شكله ايه راجل ده شكله ايه بعث كابولا رجل البعين واحدة جنو متخزاة لابد يجوم بصيفة لا هو صحب مركز ولا شهرة ولا جاه ولا حاجة ولا من الناس المرموقين في الكنيسة ولا من الظهرين اول حاجة هل واش شايتك قل له انا كان فيه بنتك فيجت عكسني وصله ايه اللي عاجبك فيه اتبع نيس الحلوة ديت هي اللي بتي خليني اجا عكسة قل له خدي عط المخرز سعينه فقعها وقال كده خير لك إن انت تقلع عينك إذا عصرتك من إن انت لقى جثدك كله في جهنم فراجل جثد هو ليه للعين إذا كانت عينك سريرة فجثدك كله يكون إيه مظلم فأنا أباقع نفسي عشان خطر العين دي وبيع قال له آه إذا انت قوي لا يحقق ست العذرة فقط عينها عليك فإحنا يا حبائي من جوه أي ستبقى قوي ليه يصر ربه بطاقاء الراجل يعني بالعضلات كانت تربليه وإيه عاوز تكون قوي خليت قوم جوه عاوز تكون قوي خلي ايمانا تكون قوي بربنا انت عاوزيني القصة بتاع تسينة نسيلا بيت صغيره كده غالباني جاء اي بنت هنا لكن جوه جوه في ايه جوه في قوه جباره رأى الوالي جاء ساحر المفتري كان عدم كبريان ومعنى بكده بقى غصقف قديس وقال له هاتلي البنت كده عاوز جوه هلو حاضر دي بسيطة هودة نقلب لك مخ احسن بنت يطاند يقول له كده هتطلع ايه كمان جدت الصغيرة دي شوية اجراءات بسيطة وشوية ضحك على عائلها وشوية مديح كده باطن وشوية ضبصن عنجر جرهالك روى بسرع تفكروا ان هي زابعة اللي البنات المخروعين اللي يعني ما يساوي اكتر من فسان اللي هم لابسين كل ما نروح ليها رفع ديها بالصالد كده وقفت شجاعة قدام المسيح هو بحثيني قال له ايه شاك قال الصغيرة دي معاها قوة اكبر منك انت ايه جبار قال له لك جبالك الشيطان غير يغير شكله بسبه ايه ملك نور وجاي كده وهيه وقال له انا يبسينه هو نطق اسمه وتحول لدخان وبخار كبريانو الساحر قال لا انا ما سكر انت تي ابدا دي عظيمة جدا اسمحت وجيلي سر عظامتك قطلنا جلبانا لست انا هيكا للروح القدس، روح ربنا بحاله ساخن فيه و انا برفع ايض الربان و انا قوية بروح ربنا اللي فيه لكن انا قلبانة بحال مستحملت خط الزيارة قال له و بقيت تابع الروح القدس بتاعك و تابع الاله بتاعك و من اليوم علميه المسيح بتاعك ده قلت دات القوة ديت انا ساحر وكنت كنت بقلب و الناس على بعض وقت الدنيا خشالك قدامك انت كانت بنت بسيطة يا سلام انا احبها مين القول مين القول صار لي اللي كانوا بيراعوا فيا عند قدمين رجله سفنوت ولا السفنوت اللي كان بيصبره وبيبصله ودايخ كده بيقول له يا حلاوتك يا انت لازم هتيجي للمسيح يا رب لا تكمل لهم هذه الايه هذه الخطيئة ان شاء الله يا ول تجي لحاله وتبقى بركه كبيره هو صلينا وكان يرى السماء مفتوحة وإذن الإنسان قائم عن يمين العظماء والناس يتمين فاكرين ان الطوب هو قوتهم هل مع اسلح ومع اسواء الطوب بيخبط وهكذا يا حباي كان الضعف السياعة في السفنوس أقوى من قوت شاول ما تجوش يشاول طول عمره ما ينتهت حتى جيد ما ينتهت أبدا ما ينتهت وقفتهم قدام الملاج ده يا بيت ما ينتهت قوت ابتسامك الوقيتة ليه هو بيرمي بالطوب وانسات دعوته الحلوه دي اللي جرجرته للمسيح وهو بيقول لهم ما تتبهوش لما تخلص عليه الضعيفة دي هي القوية فايه رأيكم النهار دا لسه العذرة حالة الحديث يبقى ركوية زي السف العذرة ولو ان منظرنا ضعيف لان ننظر نظر الى القضاعة ايه أنا. ويبقى بينك وبين الهك وبين يسوح حبيبك اسرار داخل ايه وتبقى قوي بالمسيح وتقول الصفيح كل شيء المسيح لدي يقوي وتقول كل مجد ابن الملك من ايه من داخلي المال سهر مش هو اللي هيديلك القوة ده تدخلك لمخدعك واقفتك قدام اليهك وقوتك تاخدها من المسيح ويجهانك مجانا ويسنبك بمعونة من جوه ده تنام على دوت بتاع دنام الحج يقول في الرب اماني في كل حين لانه عن يمين ينسى لا اتزع خفش افلا انما داود الملك وكان كانش على يمينه فاعدها كان على يمينه الحراس بتوع عشان كده واح نقطة تانى يا هي العدرة ستنى العدرة قالت كده نظر الى الصباح عامة نمرة واحد وبعدين نمرة اثنين ازل الاعزاء عن الكراسي ورفع المصابعين اشبع الجاعة خيرات ويطارف الابنياء فردي والانجيل بتاع ليه لديون ان مريم خفة العازر اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزعيه منها فسنحو نقول من الايام ديت احنا في اوحة الايام انا بانيلي دعوة الاخر الايام ولا الاخر الايام انا بتمدأس لكن احنا ساوحة الايام تقول لي ايه اقول لك لان العصر اللي احنا فيه دلوقتي عصر مادي الناس كل يوم بتتكلم بالحسايات بالمال منهاردة من الناس اللحية المادية من ضغط المعيشة ضغط عليها ضغط عنيش فحاكسين يا ترى هم الغناي ولا مش غناي يوصل الجيله ايساك انت حاجة احسن منه ولا لا بحسن منه ولا لاتي بحسن منه, منه بلده لازم ابنه منه فدائما دلوقتي اصبح موضوع الغنى موضوع شغل الناس والمركز الخارجي والاخر لكن العذرة قدتنا مثل حلم ومن جيل الغنى مثل حل الغنى على رأيي المجيحة اللي بنقولها السبعة واربعة ان كنا فطراء من المال اذنك هو وغني او ده اللي عمله بترس وهو بيتلم مين الراجل الاعرج ان على الراجل الاعرج قال عاوز عبد يعني بقى قال انتهى الموضوع ده انا الثلاث تتحط تحت رجلية يقول لك كانوا يا جميل مقتناتهم وضعونا تحت اقدام الهي لكن كنتو حدودي مملكت بحاجة ليس لي فضة ولكن ليه الاسم الغالي بالقيمة اسم يسوع النصيري باسم يسوع النصيري قومي وانا انا عاود اقوله يا اخواتي كلوقتي ان المسيحي غني غني غني غني غني, غني جب ليه تعيش خطير ليه تعيش خطير اي ربنا اعطاك اعطاك اخد اخد قولت يا ايوب رب اعطى والرب اخد لكن اسم الرب ايه مبارك لكن لما يدي لك ربنا مش هو ده مصدر جنات ولما ياخد مش معناه ان انت راح منك الغنى لكن الحينة هو ان انت لا تفكر قوة في الوجود ان تفسرك عن محبة المسيح محبة الله التي في المسيح ايه نسوه فاجولي كرسول في, في السجل يبعث لي يقول ايه سلامه عاجب جدا يقول في رسالة الكورنسي يقول كفقراء ونحن نغني كالجريب كأنا لا شيء لنا ونحن نملك لي. كل شيء فاجت احساسات جوله بتقولك ان هو خير من جوه وهو يقدر يغني دسرين بعد جواب الفليمون في ترسال الكليمون بعتها مع ام سموسو ام سموسو ده كان من فيلهو هل اسمع يا بدو انا بول وان كان عليكي عليكي انت انا قوفي انا بول طبته في ده في السجن وحبست حاجه دبار جدا جدا ونفتح لك حتى حكايات مع على علانه وجمال قلب هو فين النفس من جوه وان انت تبقى غني بالمين بالمسيح بس هم واحد يبقى مين ان انا معوش المسيح ده الصغير وفي احساس في انكسار كده بس انا فكرت الاسماء ولما ايه كان فيه بين وكان دي حالتهم الماديه على قد الحال وكان في راجل ان يهودي والراجل اليهودي ده هو كان إيه غني جدا فهى واحد قال لي يجميل وقال نروح الراجل ده يا أخي في الفقر طول عمرنا ده قال له لا احنا معنا المسيح كفايا قال له لا لا لا خلينا نروح بس ناخد المسيح وناخد من الراجل ده برد فرح له قال له ايه رعاك انا عاوز اعرف انت تغنيت ازاي وعاوز اتتغل معاك قال له اوز مستعد اغنيك ودي لك حاجات كتيره خالص بص شرط واحد من هكذا فيه قال له ايه قال له هعمل صليب كنه والطف عليه وتتعانه بالحرمة ولا زيني خار قالوا ماشي جاب بقى اخامات بسوى اليهود عملها فربة تلا وقال للراجل يلا تسجي فأبسده ولعن وثف فخرج دم من جنب الحاجة الراجل اللي طعن عنه انا المسكر الاسماء وقع مكس على اليمائة المسيح فأنتم يقول عليه كده بعد فقره, فقره من المال اصيب كمان الفقر من اليمائة وانما الرجل اليهودي يقول كلمه لها دم خرج سلام من اهل ان المسيحي ودانى بالمسيح وده اللي خلى معلمنا يقول الصراصير بيقول لانه افتقر ليغري بسعر بتاعه المسيح ساعه انا بقول مخضرك وبقول لك حرق حاجه نفسيه كده عشان تروح ليك إن انت راجل المسيح بيبقى غني في الحقيقه انت تملك الروح القدس جواك انت غني انت تعرف روح الذي دي يسوع تسكن فيكم الذي اقام يسوء من اماد سيخي اكتابكم بروحه يستاكن فيكم اذا كان روح المسيح يستاكن فيكم هذا هو الكنزل صالح الذي لن ينزع منه امتلاف هذا الغنى يا حبائي ان الغنى بتاع العالم ممكن اتشاد ممكن ايضا لكن الغنى في المسيح يسوع مفيش قوة تقدر ايه تسيره مننا والغنى بتاع المسيح يولد فرح يولد فدع فبطر تحوم الراجل فبقى الراجل يقفر يتنطط بفرحان ومسكوهم مدربوه معلومة انطلوش الاسم فسربوا فرحين لانهم خاصوا واعلم انهم من اجل هذا الاسم وبتال ينادوا بالاسم ويقولوا ام حيث الاسم تلبي ياخد الاسم ده يبقى غني جدا وعاجد الكنيتة على الجسم ده حتى احنا عندنا التراثيل بتاع الكنيتة يعني اللي في قلب الاسم يسمع الاتصاليات الاسمال لازم في كل مقصع وفي كل بيت لازم نقول يا رب يتعانك اعطى فرحا لنفسنا يا رب يسوع المسيح مفلس الصرح يعني اتمنى اسموع ده كان في كان تقول ايه في الحياة المؤمنين لان هم حياة الروح القدس وروح الله ساكن فيهم فانهار ده اسمت العذرة شقيرة طبعا شقيرة ومحلل تالس حاجة ولو كان حلللت الحاجة ما كانت بولدت من اسم الضعر لكنه كان ايه يعني اسموع بولها فقر ايه من لبرة لسيبت من انه يعني يفرض انه واحد اللي حتى ببل دهب يبقى اينا من العذره هي تملك المسيح فأنت تملك المسيح من قيمه القنيزه بتاكل من جسد الرب بتأكل اكله لا تقدر بمال العالم كله فأنت غني املك المسيح وما اتفرقت فيه ونحاول ليه تتقوى وتبعي غني رغم ان انت تكون متواضع وبسيط وما صار لك شيء غير ولكن بتقرى وغني فتاكيش غاني بالمسيح ومن افتخر فلي افتخر بالرب لان ربنا هو كناك فان الله احباي وحنا متكلم عن عدرة حلة الحديد العدرة الطيبة البسيطة اللي قال عنها تنعاني الشيخ انت يا في قلبك الشيخ بركت صلواتها وصفعتها تكون معانا وتديني نعمة كلنا قدام المسيح لحنا نكون اغمية في الامام واغمية بالمسيح واقوية بالمسيح, وأقوية بالمسيح. مهما كان من الخارج ولان المجددان أبدان هاي